يتزاحم الواقفون بعرفة من أجل الصعود على جبل الرحمة فهل هذا الصعود من متممات الوقوف وهل له أصل من السنة الوقوف بعرفة كما هو معروف هو الركن الأكبر في الحج وجاء التعبير عن ذلك في الحديث الشريف الحج عرفة وفي حديث آخر كما رواه مسلم عرفة كلها موقف أكد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أن الحد لا يصح بدون الوقوف بعرفه وأن أي موضع منها يمكن الوقوف به فقد كان الحمس المتشددون في دينهم من قريش ومن تابعها كانوا يقفون بالمزدلفه لأنها في الحرم ويتركون الوقوف بعرفه لعامة الناس لأنها في الحل فنزل في ذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفه إلى المزدرفة ولما حج الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وخطب الناس في نمرة توجه إلى جبل عرفه ووقف على الصخرات واستقبل القبلة وأخذ يدعو ربه وكثير من المسلمين يحاول تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ليقول مثل قوله ويعمل مثل عمله ويحرص على الاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة بناء على عموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا أمر طيب لكن ينبغي الفرق بين الاقتداء في الواجبات والاقتداء في المندوبات فالواجبات لا بد من القدوة فيها أما المندوبات فتستحب القدوة إن أمكنت دون تكلف ومشقة ودون إضرار بالغير فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار والوقوف بعرفة عند الصخرات كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا وكذلك الصعود على جبل الرحمة فالوقوف يتم بدون ذلك ولو وجب لكانت فيه مشقة فوق المشقة الأخرى في التنقل بين المشاعر يقول النووي وما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا به فغلط بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات وأن الفضيلة في موقفه صلى الله عليه وسلم عند الصخرات فإن عجز عنه فليقرب منه بحسب الإمكان والله أعلم